Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alif la, la, la.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 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات بغير عمد وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم برقاء ربكم توقنون.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 ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين إثنين يغش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض تطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وفي الأرض تطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع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 اللَّهَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّ فِي ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن فعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ أُنْزِلَ عليه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد هو يا من تحمل كل انسا وما تغيب الارحام وما تزداد وكل شيء, وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال Alim al ghayb wal shahadat سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهاة سواء 126. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 127. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم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 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويُرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء الا كباسط كفيه الى الماء يبلغ فسق وما هو من انغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال وما دعاء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 أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 أم جالون لله شركاء خلقك خلقه فتشاذ الخلق عليهم قل لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل ومن ما يقذون عليه في النار بضاعة حلة أو متاع زبد مثله ومن ما يقذون عليه في النار بضاعة حلة أو متاع زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاو، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأما الزبد فيذهب جفاو. في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك يضرب الله الأمثال، للذين استجابوا لربهم الحسن.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 أولئك لهم سوء الحساب جهنم لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جهنم وبئس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 الذكروا أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعُقْبَىٰ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهم سِرًّا ويذرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عذن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذلياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم العقبه الدار فنعم الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون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 لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى ويقول الذين كفوا لولا أنزل عليه آية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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآب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 عليهم الذي اوحينا اليك لتسلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن لتسلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قله ورب إلى إله إلاه عليه توكلت وإليه متاب قلله ورب إلى إله إلاه عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قط قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ وَلَوْ أَنَّكُمْ أَنَّسْتُ رُدَّتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَمْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ بَلِ لله الْأَمْرُ جَمِيعًا بَلِ لله الْأَمْرُ جَمِيعًا أفلم ييأس الذين آمنوا ألّه يشاء الله لهذا الناس جميعاً. الله لهذا الناس جميعاً.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 حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم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 وجعلوا لله شركاء قل سموهم, شركا سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من ومن يضلل الله فما له من هاد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 مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّ هَذَا دَائِمٌ وَظِلُّ تلك عقبة الذين التقوا. تلك عقبة الذين التقوا. وعقبة الكافرين النار. وعقبة الكافرين النار. والذين آتينهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكروا بعضه. والذين آتينهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكروا بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مأب وكذلك انزلناه حكما عربيا وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واه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 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَ أو لم يروا أن نبت الأرض نقصها من أطرافها؟ أو لم يروا أن نبت الأرض نقصها من أطرافها؟ والله يحكم لا معقب لحكمه.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 يعلم ما تكسب كل نفس يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن نقض بدّار وسيعلم الكفار لمن نقض بدّار ويقول الذين كفّوا لست مرسلا ويقول الذين كفّوا لست مرسلا